ولكن عذاب الله تدير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه فَإِنَّ فَإِنَّ خَلَقُنَاكُم مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُقْبَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْر مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُم لِنُبَيِّنَ لَكُم وَنُقِبُّ فِي الْأَرْحَامِ ومنكم من يتغفر ومنكم من يرد إلى أوجل العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وتر الأرض هامدة فإذا زلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وانبتت من كل ذود به